إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هموا عن آياتنا غافلون أولئك كما واهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات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 ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجذي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض بعده مولنا انظر كيف تعملوا